الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا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 نهار و ظلم ثم من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، أنجينا منه. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ لا جهنم من الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ لا جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني واخواتي سألني أحد أحبابي سؤالا هل اتفق مثل هذه الثورات والهبات والانتفاضات المباركة في تاريخ أمتنا من قبل فقلت له بلى نعم لقد اتفق مثل هذه الهبات والانتفاضات والثورات وأشياء أشبه بالانقلابات أيها الإخوة عشرات المرات ثم استثليت قائلا تقريبا كان العالم الإسلامي كله في القرن الرابع الهجري عالما شيعيا محكوما بالشيعة فمصر وشمال أفريقية تحت الخلاف الفاطمية هؤلاء وصلوا إلى الحكم أيها الإخوة باسم الدعوة إلى آل البيت إلى علي والزهراء ونسلهم الشريف لكن ماذا فعل الفاطميون هذا معروف لم يكونوا خيرا ممن سبقهم ولا ممن تلاهم كانوا لعنة وكارثة طبعا يستطيع كل من أراد أن يدافع عن أي لعنة وعن أي كارثة أن يشير إلى نقاط مضيئة لقد خدم الفاطميون الحضارة وبنوا المساجد والعمران الفاطم معروف هذا معروف طبعا أي حتى الاستعمار له فوائد ماذا ترك الفرنسيون في الجزائر وفي تونس فوائد ها الإسرائيليون ماذا أفاد منه الفلسطينيون في فوائد موجود سنة الله تبارك وتعالى لا تجعل الشر محضى ولا تترك الخير صرفا الأمور ممتزجة على الدوام لكن العبرة بالأغلب فلا نريد أن نتورط في مثل هذا المنطق العبيط منطق أن دافع عن بني أمية وعن بني العباس وعن الفاطميين وعن المماليك وعن العثمانيين وعن حسن مبارك وزل العبدين والقذافي بحجة أنهم فعلوا كذا وكذا وأن هناك نقاطا مضيئة في توريخهم حتى إبليس هناك فوائد من إبليس لولا إبليس ما وصل الأولياء إلى ما وصلوا إليه ولا عرف العرفاء ربهم لابد من وجود هذه القوة الشريرة أيها الإخوة حتى نكامعها ونناضلها ونحاربها ونرتقي فهناك جانب حتى أي خير في خلق إبليس عناه الله عليه فالله لا يسمح بوجود شر محض حاشا لله حتى شرية إبليس يمكن أن ينظر ايه أيها الإخوة إليها باعتبار آخر كما ذكرت لكم وهذا اجمعت عليه الامه هذا يتفق عليه العرفاء والعلماء الشرعيون معروف والحقلاء من اهل الفكر في كل صقع وزمان فمصر والشمال الافريقي تحت الفاطميين معظم شبه الجزيره العربيه وما حولها ايها الاخوه تحت حكم القرامطه شيعة بنو بويه ايها الاخوه شيعة الدويلات البويهية كلها دويلات شيعية تقريبا تمحض العالم الإسلامي أيها الاخوه للشيعة لم يكونوا خيرا ممن هي سبقهم كما قلت ولا ممن لحقهم وكانوا لعنة مع أنهم أتوا وتنصبوا على الناس وتسيدوا باسم علي عليه السلام وباسم فاطمة والحسنين وإمة أهل البيت والرضا من آل محمد ولذلك قلت لاخي هذا لابد ان نتعلم درسا والان علينا ايه ان نذكر بهذا الدرس للمره الالف الناس يتفقون على المبادئ في معظم الاحيان طبعا لا يخرج عن هذا الاتفاق الا من يريد ان يتفرع على عباد الله وان يسومهم الخسف وسوء العذاب وان يمتص دماءهم ويتغول ارزاقهم ويعتقل حرياتهم يختلف معهم مبادئهم مختلفه لذلك تكون الثورات والهبات والانتفاضات لكي تمحو مبادئ وتعلي من شأن مبادئ جديدة هذا معنى الثورة لكن جمهور بل جماهير الناس تتفق على المبادئ لا تختلف من الذي يختلف أيها الإخوة معك أو معي أو مع اي أحد يدعو إلى العدالة إلى المساواة إلى الحرية إلى الكرامة أيها الإخوة إلى الوحدة إلى معالي الاخلاق الأخلاق لا أحد تقريبا إلا من استثنينا لكن يختلفون بعد ذلك في البرامج صحيح حتى الصادقون منهم يختلفون في البرامج المبادئ يتفق عليها البرامج تكون مشرعة وطريقا للاختلاف وبعد ذلك يظهر الاختلاف الصارخ والتباين الواسع وتبعد الشقة أيها الإخوة بين النظر والدعوة والمزاعم والتطبيق بسبب ماذا بسبب أن النظام نظام الحكم والسلطة يكون فاسداً غير صحيح غير دقيق غير محكم غير مؤهل أن ينتج إلا ما ينتج من السوءات والعورات والمقابح والمظالم والمخازي لأن السلطة دائماً مفسدة السلطة بما هي هذا طبع الإنسان يا اخواني كلا إن الإنسان لا يطغى أرأاه استغنى طالما هو يحتاج إليك أيها الإخوة حتى في النظام الديمقراطي يحتاج إلى صوتك يتدلل ويتقرب ويكون هيئاً موطع الاكناف حتى اذا استغنى عنك وامكنه ان يستغني ظلم وطغى وتجاوز يدع لك الاخلاق وينفسه الممارسات الصارخه السيئه انت ندد اخلاقيا عاد ابدا تكلم اخلاقيا هذا لا يعني لا يهمه ولذلك السلطه فعلا تفسد فكيف اذا كانت السلطه مطلقه يكون الحاكم فيها والحاكم بأمره لا يصدر إلا عن رأيه وهوا ومشتهياته وامياله وقد قال اللورد أكتون العباره الشهيره جدا. Power السلطة تفسد. تنحو نحو الافساد تفسد الشخصية. السلطة مفسدة. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. تفسد الانسان وتفسد الاوضاع والحياة. والظاهر والباطن بشكل مطلق ما أعظمها من عبارة وقد صح وتبرهن هذا في تاريخنا ألف مرة بل عشرة آلاف مرة كما قلت في خطبة السابقة تبرهن وتأيد أيها الإخوة بالوقائع المرة الفاقعة الكئيبة القاتمة المحزنة البئيسة عبر أربعة عشر قرن أليست هذه المدة المتمادية كافية لأن نحقل وأن نفهم لكن يقع السؤال لماذا جعلت معاوية وبني أمية هم البداية لماذا وهذا صحابي نعيد نفس الأخطار نقع على لنفس العقلية تعرفون هناك جرثومة في عقلية المسلم والعربي جرثومة ميكروب خبيث جدا انه جرثوم تقديس غير المقدس تقديس الأشخاص يا أخي باستثناء رسول الله ليس هناك أي أحد معصوم لا أبو بكر رضوان الله عليه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد رضي الله عنهم أرضهم أجمعين هؤلاء هم تجار رؤوسنا سادتنا أسافيذ الأمة مشائخها لكن ليسوا معصومين لماذا نعطيهم عصمة لم يمنحهم الدين إياها ثم بعد ذلك نتعثر في أذيارنا في خيباتنا نبدأ لا نفهم كيف جرت الكارثة ومن أين انبثقت المصيبة مع أن الأمور واضحة جدا بل فاقعة في وضوحها من أين نشأت الكارثة من أين انبثقت المصيبة الأمور واضحة جدا ليست معجزة لكن نحن قدسنا غير المقدس وصدقنا أنفسنا ليست خدمه اليوم محاضره في الاعتقاد وبراهينه لكن للتذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتنفع العقلاء المفكرين أيها الإخوة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام بشكل واضح والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطنة وغيره قال مرة ولم يكن ثمت إلا هو وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في شهداء أحد وقد زار بقيعهم قال أما هؤلاء فأشهد لهم هؤلاء هم الشهداء عند الله وأنا أشهد لهم فقال الصديق رضوان الله تعالى عليه يا رسول الله ونحن يقصد أنا وإخواني يعني قال يا أبا بكر إنني لا أدري ماذا تحدثون بعدي الحيلة تؤمن عليه الفتنة لأنه ليس معصوما أبو بكر ليس معصوما علي عثمان عمر ليسوا معصومين النبي يشهد لمن تولى وأدبر وهو على الجاد فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل الذين مضوا وقبروا ولم يبدلوا النبي قال أشهد لهم أما الذين بقوا قال فأمرهم إلى الله لا أدري ماذا تحدثون بعدي فبكى أبو بكر رضا الله تعالى عليه وكان حسن الفهم هو وحديد البصر قال او ان لكائنون بعدك يا رسول الله هذا الذي أبأ ابكى ابو بكر ابو بكر لم يخشع نفسه يعلم نفسه ان شاء الله نحن نشهد له انه صديق الامه ومضاع الجاده ولم يغير ولم يبدل رغم من يخالف ولا عبر من مخالفتهم ابو بكر لم يغير ولم يبدل عاش السنتين ايها الاخوه بعد رسول الله فقيرا ومات فقيرا وأرجع كل شيء إلى بيت مال المسلمين مثل هذا لا يتهمه من في رأسه ذرة عقل لا نتهمه بل نشهد له نتبارك به رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكنه ليس معصوما النبي أبى أن يعطيه هذه العصمة أبى أن يعطيه ضمانة شيك على بياض كما يقال أنني أشهد لك أبدا لا قال لا لا أدري ماذا تحدثون بعد وفي الصحيحين وفي غير الصحيحين أيها الإخوة لكن في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد وانظر إلى الصيغة وهذا لفظ مسلم لا يردن علي الحوض أناس من أصحابي لا يردن يؤكد ثم لا يختل جنة عن الحوض تأتي الملائكة تاخذهم بعنف وترمي بهم بعيدا عن حوض محمد إلى أبو أبعد مكان وأسحقه من أصحاب رسول الله فعقول أي رب النبي يتفاجأ لأنه لا يعلم الغيب الا أن يعلمه الله من الغيب علما يا رب اصيحابي اصيحابي اصيحابي والحمد لله قوله اصيحابي يدل على ان عدتهم قليله مجموعه قليله من الصحابه معظمهم بفضل الله لم يغيروا ولم يبدلوا فيقال انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك إيه انت تعرفهم حين كانوا ما شاء الله هذا في البخاري ومسلم انتبهوا وفي الترميذ وفي الطبراني في كتب كثيره جدا لكن يكفي انه في الصحيحين متفق عليه وفصله حيني أنه يقول سحقا سحقا النبي يقول سحقاً فليذهبوا إلى اسحق إلى مكان وأبعده وأزجره لمن بدل بعدي فحين نأتي ونحاكم أمثال معاوية ونرى انه غير وبدل وغير وبدل في عشرات المسائل وكرث الأمة ودمرها لماذا نعطيه عصمة؟ لماذا نلبس عصمة ونضحك على أنفسنا؟ هذه العقلية التي اغتالتها هذه الجرثوم اللعينة أيها الإخوة هي العقلية ذاتها التي تدافع اليوم عن حكام ظلمة وسراق ولصوص وبلطجيه وعصابات ما يؤسفنا جدا جدا والله يؤسفنا ويحزننا ويكسر من نفوسنا أن تقول جهات مسؤولة بل شخصيات مسؤولة متنفذة في إسرائيل بكل اسف وحزن وانكزار بذهاب مبارك ذهبت الضمان الكبرى لنا في المكان في الشرق الأوسط أكبر ضمان لأيكان أكبر ضمان لمستقبلنا لأماننا لاقتصادنا هذه الحقيقة والله الذي لا إله إله من لم يكن يرى هذه الحقيقة إنه لا أعمى. كانت واضحة لا يحتاج إلى الصهينة حتى يقولوا هذا كنا نرى هذا بشكل فاقع يا أخواني بشكل واضح على شان واحد اسمه جلعاد شاليط تقوم الدنيا ولا تقول دنيا العرب لا تحدث عن دنيا المنافقيين في الغرب والشرق لكن دنيا العرب دنيا حكام العرب وفي رأسهم المنحوق المبارك لا بارك الله فيه لكن يقتل ويذبح الوف الفلسطينيين بالفسفور وغير الفسفور لا يتحرك مبارك بل يمعن في ذبحهم ما هذا؟ ثم يأتيك من يقول لك لا يا أخي تكلم بأسلوب لائق عن حكامنا يظل حكامك أنت ليس حكامنا حشرك الله معهم يوم القيامة أما نحن فنبرع إلى الله وإلى أنفسنا وإلى أمتنا وإلى تاريخنا وإلى مستقبينا وأبنائنا في مستقبلهم من هذا الطاغوت وأمثاله نبر إلى الله نعلن براءة مطلقة لطالما أعلنها وسنظل نعلنها من هو من أمثاله أباد الله خضرائهم واستأصلهم من جذورهم وأراحى منهم اللهم أمين نفس العقلية العقلية الحقيرة العقلية وضيعة عقلية حقير جدا جدا وتصبح أكثر حقارة حين تكون عقلية معممة شيخ يتكلم باسم الدين باسم الكتاب والسنة ويدلس على الناس ويزيف وعيهم ويكذب على الحقائق جهارا نهارا يدافع عن اللصوص والظلم والخونة ولا يستثيره أن تظلم الأمة أن يظلم ثمانون مليون أن يظلم ثلاثمائة مليون عربي لا يستثيره شيء أن يموتوا في السجون بالألوف أن يتعذّنوا في السجون لا يضيره أن يأخذ إنسان اشتباه اشتباه في الاسم عشرين سنة ثم يقول له السوري متأسفين غلطنا في الاسم عشرين سنة هذا لا يحركه لكن يحركه ما شاء الله وينبض له عرق الاخلاق وعرق المبدا حين تنال من حاكم خائن وطاغيه صعلوك لا قيمه له لا يحفظون من كتاب الله الا اطيعوا الله وأولي الامر منكم هؤلاء المعممون ايضا لا كثر الله من عمائمهم يا مولى سلاطينه وهم مواليك بلا شك انت تداولهم وهم يتولونك من اجل ان تتعيش بكتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه محمد والي واصحابه محمد بريء منكم ومن أمثالك. أقول لك يا مولى هؤلاء تحدثت عن حقوق واحد حاكم بأمره أفسد الدين والدنيا فهل لا تحققت مرة وهل لا تكلمت مرة عن حقوق ثمانين مليونا ومتين مليون وثلاث مئة مليون حق أن نضيعه طب حق نحن ما هذا الذي يقتل عقولنا رب العالمين لا إله الا هو جل مجده تبارك في عليائه جعل لنفسه لذاته العليا حقا علينا ولكن قابله بحقوق لنا عليه. تتكلم لي عن صعوب عن خائن له حقوق قبل أن تتكلم عن حقوق الخونة من الحكام تكلم عن حقوق الملاييم الأمة حقوقنا أولا ثم تكلم عن حقوقهم عن حق واحد ها هو حين سقط صار الكل يدوس بأقدام يتبرع من عليك كذلك فلعنة الله على المنافقين أيضا حتى وإن نافقوا بالحق فلعنة الله على كل منافق كذاب لأن هؤلاء هم الذين يغتلون الثورات هؤلاء الاكلون على كل الموائد بكل الصور يغيرون وجوههم وسحنتهم واقنعتهم ولا تتغير قلوبهم ومطامعهم ونفوسهم الخبيثة تبقى كما هي لا تنتج الا العفن والكذب والنفاق والزيف والأمة تنخذ المشكله المشكلة أمة غلبانة مسكينة غير مثقفة أنا أقول دائما امه لا تقرا غير واعية فقط الواعي الذي يفكر في كل شيء هو الذي يستطيع أن يميز لأن العلم نور الجهل ظلام وفي الظلام يتساوى كل شيء أليس كذلك؟ دام في ظلام الأحمر كالأسود كالأخذ في ظلام حين يأتي العلم والوعي والدرس والفكر والتحليل والتركيب والتفكيك نميز لا يعني أن تكلمني باسم الله باسم الرسول أعلم أنك دجال وسأثبت المرهان على أنك دجال أفهمه بسرعة لن تستطيع أن تخدعني أن تغير قناعك انا اعلم حقيقتك لا يخدعن المسلاخ الاهاب اعلم الروح كيف هي لا تخدعن القشور والباطن منتن ايها الاخوه فتحدث يا اخي اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد بعدين وتدري ما حق العباد على الله الله له حق ونحن لنا حقوق هو جعلها لا اله الا هو العدل يا اخي هؤلاء جعلوا انفسهم اكثر من رب العالمين لهم حقوق وليس عليهم واجبات إذن ليس لنا بإزام حقوق نسكت مهما أعطونا من شيء قبلنا ونحن إيه؟ سكوت ولا بد أن نؤدي فرض الطاعة تسبيحا وتحميدا وتمجيدا ركعا سجدا بالأصابح والأماسي الله العظيم لدائما ظللت أقول وسأظل أقول على الأمة أن تبرأ من هؤلاء المشائخ الخوانة ومن أمثالهم وأن تكفر بهم وأن تعريهم ولا تقيم لهم أي اعتبار أولا لكي تحرر عقلها وروحها. لماذا نعظم هؤلاء الفقراء؟ وهم يعملون ضدنا. من أجل لحاهم تذهب إلى النار لحماه. من أجل عنايمهم الغبية لا تعنينا. من أجل أنهم يتحفظون عيال كذا حتى الأفاضي تحفظون القرآن الكريم. بني إسرائيل كانوا يقرؤون الكتاب لكن لا يعرفونه إلا أماني. ليس العلم مهما بحد ذاته. ماذا تفعل بالعلم؟ كيف توظفه؟ ما هي المبادئ التي يخدمها هذا العلم؟ هذا الذي يعنينا وإلا اذهب إلى جوجل. إذهب إلى المكتبات الألفية أعود لماذا؟ لماذا بدأنا بالمعاوية؟ والبداية كانت بالمعاوية وباني أمية لأن هذه الحقيقة هذه الحقيقة التاريخية الناصعة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود وستة عشر إماما من المخرجين الكبار يضيخ الوقت عن ذكرهم وهو حديث صحيح كان من آخر من صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو حديث سفينة مولى رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد ثلاثون ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه شك من من يشاء النبي كان واضحا معنا ونصح لنا في حديث الصحيح قال الخلافة بعد ثلاثون سننتبهوا بعد ثلاثين سنة عليكم أن تغيروا إطاركم الذهني لا تظنوا أنكم لا تزلون تعيشون في الخلافه قال نبي انتبهوا لا تعاملوا الملك وهو ملك ظالم ممكن كل عاد والعياذ بالله كما تعاملون الخلافه لا تخلطوا بين عمر وبين معاويه بعضها للسنه نكايته في الشيعة وقلت هذا مره يجمع معاويه وعمر في سياق واحد نحن نوالي عمر نوالي معاوية لا والله العظيم نوالي عمر ونتبرأ الى الله من معاويه ساقوله بشكل واضح لان النبي دلنا على التبرئه منه قال انتبهوا هذا الملك سيفسد خلافة أمتي سيفسد ديني وقد فسد الإسلام وسأحكي لكم بالتفصيل حتى يعلم بعض الذين يتساءلون لماذا كانت البداية مع معاوية بن اميه إيش, إيش عمل معاوية أولا طبعا كل جملة تحتاج إلى وقت طويل لتفصيلها لكن نجتزئ بالإشارات والإيقاظات والالماعات السريعة يا الإخوة معاوية كان باغيا بل كان رأس وإمام البغاه تواتر عن الرسول والحديث في الصحيحين وحكى جماع من الامه تواتره انه قال عمار ابن ياسر تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار فالسؤال من الذي قتل عمارا جيش معاويه وأول راس قطعت في الاسلام ايها الاخوه من المسلمين راس مسلم راس عمار بن ياسر طبعا انا اقول لاخواني الذين يتساءلون عليكم ان تقراوا اولا وقبل أن تحكموا على كلامي وكلام أمثالي وهم بالألوف لأنني يتحدث حديثي بفضل الله من نبهاء العلماء والمفكرين بالألوف عبر التاريخ من كبار العلماء والحفاظ أيضا سأذكر نبضة إيه قصيرة إيه عن بعضهم أيوة الأخوة عن واقفهم عليكم أن تقرأوا أولا إياك أن تقتلك هذه الجرثومة الفاسدة جرثومة التقديس تقديس غير المقدس اقرأ وتعلم ثم أبدأ ناقش وتكلم لا تعجل بالنقد ولا تلوح بمنشطات عريضة لا تغني ولا تسمع من جوع تعلم في الأول خذ الأمور بجد لكي تفهم ما الذي حدث لكي يمكنك أيضا أن تمكن ما يحدث الآن بشكل واضح وعلى بصيرة وبينة وانت واعن مالك لأمر نفسك وعقلك ورجلك من الذي قتله؟ معاوية جيش معاوية فصدق أنهم هم البغاء واضح ليمكن أن يكون البغي الامام علي الذي ذان له العالم الإسلامي كله إلا بلاد الشام في رأسي معاوية أبا بحجة ماذا؟ بحجة المطالبة بدم عثمان ما الثمن سبعون ألفا من الصحابة والتابعين وأبنائهم ماتوا في معركة صفين في السنة السادسة والثلاثين للهجرة احفظوا الرقم سبعون ألفا وخير أكثر من ذلك من أجل أن معاوية يصبح خليفة في رأسه موال اسم الخلافة لن أدين لعلي بن أبي طالب يكره عليا ويكره أهله يكره أصله وفصله سأثبت هذا بما في الصحيح في مسلم وغير مسلم والثمن ماذا يا معاوية سبعون ألفا طبعا الثمن يمتد إلى اليوم على فكرة ما نحن فيه هذا الثمن دفعناه لطموحات معاوية الحقيره هذه طموحات حقيرة جدا جدا لعنة الله على السلطان لعنة الله على الكرسي لعنة الله على كل مجد إذا تأدى إلى قتل امرئ واحد بغير حق مش لقتل سبعين ألف من الصحابة والتابعين ولا يطرف له جفن لمعاوية مبسوط على حاله جدا هو متجلى على حاله انه غلب علي بطريقه بكرة في الأخير وصار هو الخليفة واحد يقول لا لا يا أخ لا تظلم معاوية معاوية مجتهد معجور ايه فكر بهذه العقلية ما شاء الله عليك وسوف تأتيني بمئة ذكر عن علماء اعرف هذا قران ونحن صغار اطفال وفي الحديث الذي صحاه ابن حجر في تلخيص الحبير امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين الامام علي يقول وصحاه ابن حجر في تلخيص الحبير امرت بقتال الناكثين والقاسطين الظلمة معاوية واهل الشام الذين كانوا معه طبعا لا نقطع في اهل الشام نحن من اهل الشام لكن الذين كانوا معه وملاوه على ظلمه وبغي وفجوره والمارقين الخوارج والنكثين طلحه الزبير وعائشه لكن هؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا واخطاوا مش معاويه مش الخوارج الجهله وهذا ما حدث لا اله الا الله اذن امام الفئه الباغيه معاويه اراد ان يدلس على الناس وقال انا لم اقتله قتله الذي اخرجه قال علي قال قتله فقال لهم علي إذا كنت أنا أخرجت خرج معي يقاتل معي على الحق يقاتل مع إمام يا أخي مع صاحب البيعة الشرعية النبي قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عثاكم فضربوا ونقوه كائنا من كان والإمام كان عليا لا معاوية مش حاجبه لكن سؤال واحد أقول فقط لإخواني وإن المتشككين الذين للأسف ساءت فهمهم وتسممت أفكارهم أقول لهم فقط اذهبوا وقرؤوا تفاصيل التاريخ حتى اقراوا كتاب من هذه السنة لابن تيمية رحمه الله عليه شيخ الإسلام وسوف ترون بعد ذلك هل انطقم معاوية من قتلة عثمان؟ أم أنه أعطى وأجزل وأنعم لجماعه كثيرين منهم بعد ذلك؟ لكي تفهموا ماذا كان هدف معاوية هدفه السلطة فقط وقميص عثمان حتى في الأدبيات الغربية الآن بعضهم متشرقين يقول لك قميص عثمان ذريعه الكل يفهم في حس الأمة الآن حس الأمة العربية بشكل عام يقول لك قميص عثمان طبعا الأمام تفهم ماذا فعل معاوية هاي واحد اثنين الإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام من حقوق أهل البيت أن يسلم عليه ما يقول للشيعة ما لناش لنشعلق بالشيعة لسنا من الشيعة أصلا وإنما هذه الحقائق ويسلم عليهم معظم العلماء الكبار الأجلاء الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان صحيح مسلم لم يبوّب الكتاب يبوّب له النووي لكن باب أن حب الأنصار وعلي من علامات الإيمان. في الصحيح مسلم على إما على عليه السلام قال وللي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق في صحيح مسلم. فهل كان معاوية يحب الإمامة عليا؟ كيف وقد قاسله؟ حدثنا لا قتله مجتهد مأجور يا أخي. طيب. كيف يحبه وهو الذي كان يسبه ويعمر اصحاب المنابر من ولاته وعماله وخطباء ان يسبوه على المنابر وظل يسب الى ان ابطل هذه السنه الملعونه عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وجعل مكانها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الايه من سوره النحل بدل هذه الآية كان يسب علي سنه ماضيه سنه امويه ملعونه واحد يقول لي حديث ضعيفه ضعيفه ايه في صحيح مسلم عن صحيح مسلم عن عامر ابن سعد بن ابي وقاص ان معاويه قال لسعد بن ابي وقاص احد السابقين واحد العشر المبشرين بالجنه ما يمنعك ان تسب ار التراب الا عليه السلام النبي كناه بابي بابي تراب في قصه معروفه البخاري فقال سعد رضوان الله عليه اما وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثا فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم لن أذكر لكم الثلاثة لأن الوقت قصير قد كان يأمر في صحيح مسلم وفي سنة ابن ماجه بسنة صحيح آخر من صححه أيضا العلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه صححه قال هذا حديث صحيح أيها الإخوة أن معاوية قدم المدينة في بعض حجاته فذكر علي فنال منه قعد يسب في والرجل المتوفى الإمام علي أخو رسول الله زوج فاطمة الزهراء أبو الحسنين عليه السلام وهو من هو الذي حبه إيمان وبغضه نفاق أيها الإخوة كما في صحيح مسلم شوفوا الأحقاد الأموية وين حقد شخصيات هزيلة وضعيفة فقال له إيه سعد بعد أن أمره بسبه قال لا كيف أسب رجلا سمعت رسلم يقول فيه ثلاثا ثم ذكر ثلاثا آه. واحد تختلف عن الثلاث التي ايه في صحيح مسلم قال قال له وقد خلفه في الناس في معركة أنت مني أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بادي هل هذا هذا لأعطينا الراية اليوم عند ابن ماجه وفي مسلم ها وفي البخاري لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عمر يقول ما أحببت الإمارة العمل ولاية إلا يوم إذ شهادة أن الله يحبه ورسول الله يحبه وأنت تلعنه يا معاوية على المنابر تجعل منبر رسول الله لسب أبي الحسنين لسب صهر رسول الله لسب الإمام العظيم الكريم العادل المقصط الوفي لإسلام ابن الإسلام الذي لم يعرف من يومه إلا التوحيد وإلا الإسلام اول صبي اسلم أسلم صبيا دون البلوغ علي علي لم يزد الإسلام من قط لم يتحس قطرة خمر وأما معاوية فكان يشرب الخمر حتى وهو خليفة انتبهوا ستقشعر أبدانكم لكن لابد أن أقول الحقائق حتى تتكلم الناس بعلم قال الإمام أحمد رضوان الله عليه: اذا سكت الجاهل بجهل لأن الجاهل ما بيتكلم جاهل وسكت العالم تقيه خايف خايف الناس بهدلوه يتهموه بأنه فكيف يتبين الحق ما في تقيه في العلم على الأقل أنا هكذا من سنتي وكذا وطريقتي ما في عندي تقية في العلم يغضب من يا من يغضب من يرضى أكثر شيء تناقش تعال ناقش وقد روى الإمام أحمد أيها الاخوه وقال الإمام الهيثم في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وقال الشيخ شعيب الأرنقوت رحمة الله عليه حديث حسن عن عبد الله بن بريدة الصحابي قال دخلت أنا وأبي على معاويه بن أبي سفيان أي في دمشق فأجلسنا على الفرش ثم أوتينا بالطعام فأصبنا منه أو قال أكلنا ثم أوتينا بالشراب بالخمر فشرب معاوية وناول أبي فقال أي أبوه ما شربته منذ حرمه رسول الله رجل هذا الإيمان في قلبي ضعيف جدا جدا حتشوفه الآن بقية الخطة كيف غير الشريعة كيف غير الدين هذا الرجل مش فقط الحكم الاستبدادي الملك العضوذ الشريعة والدين تغير يا أخي في زمان معاوية وقال لك ليه معاوية صحابي جليل صحابي جليل لا يكون جليلا إلا بالاستقامة إذا عيرنا على الكتاب والسنة على الدين يا حبيب ما في عصمة لأحد روا أبو داود والحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ارجعوا إليه ورواه صاحب سير أعلم النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله عليه في سير النبلاء أن المقدام ابن معدي كرب المقدام ابن معدي كرب وابن الأسود عمر ابن الأسود ورجل من أسد قبيلة أسد له صحبة صحابي قدموا ثلاثتهم على معاوية في الشام فقال معاوية المقدام ابن معدي كرب توفي الحسن ابن علي عليه السلام وأنتم تعلمون كيف توفي الحسن طبعا معاوية كان كتب كتابا لأن الحسن هو الخليفة كان بعد أبيه ستة اشهر هو خليفة الخليفة الرشد الخامس الحسن ابن علي عمر بن عزيز الخليفه الرشد السادس لكن نفس الشيء معركة أراد أن يقاتله وأن يقاتل أهل العراق معهم بإيه؟ بجيوش أهل الشام بمن فيهم؟ معاوية مرة أخرى وإن يموت مياد الألوف أن يبقى هو الخليفة فالحسن قال لا اريد أريد الخلافة سأحقن دماء المسلمين وستعلموا أنه حقا أعراضهم لأن معاوية هتاك أعراض سأذكر هذا الآن بالدليل كوارث كوارث لكن بشروط في رأس هذه الشروط أن يجعل معاوية الخلافة بعده لمن؟ للحسن ابي محمد عليه السلام ابن علي ابن فاطمه الزهراء عليهم السلام اجمعين فاذا بالحسن ما شاء الله وقد اقترب الموعد يقتل بالسم تسمه زوجته الملعونه جعده بنت الاشعث بن قيس لعنه الله عليها من الذي دفع لها من الذي وعدها وبماذا وعدها اقراوا التاريخ وعلى فكره مش الحسن وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد مات مسموما والاشتر في مصر مات مسموما وكله ايه بالسم أسلوب جديد في الاغتيال أول من شرع الاغتيال السياسي في الإسلام معاوية بن أبي سفيان اقرأوا التاريخ تعلموا فمعاوية فرحان مات الحسن الحسن فقال المقدام توفي الحسن فقال المقدام إنا لله وإنا إليه راجعون زعل الرجل استرجع مصيبة فقال معاوية أتراه مصيبة زعلان أنت يعني شايفها مصيبة لا. طبعاً مصيبة يا معاوية أقسم بالله حياتك مصيبة وموتك نعمة وحياة الحسن نعمة وموته من أكبر المصائب ندين الله بهذا نعيش ونموت عليه يا أخي قال له كيف لا أراها المخداية معدي كرب للصحابة الجليل كيف لا أراها مصيبة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسن في حجره ويقول حسن مني وحسين من علي أشبه الناس برسول الله خلقا وقلقا شكله جسمه صدره كله مثل النبي ابنه ان ابني هذا سيد سيد وسيد شهداء وشباب اهل الجنه مع اخيه الحسين عليه السلام اللهم اشفعهم فينا واحشرنا في زمرتهم بحق لا اله الا الله هذا هو قال له كيف مش مصيبه مصيبه طبعا فراح بعدين ايه معاويه التفت معاويه الى الاسدي الصحابي هذا صحابي من بني اسد قال له فما تقول انت يا اسدي قال جمره اطفئت نافخا فقال المقدام رضي الله عنه أرضاه انتبهوا الحديث ابو داود صححه الشيخ الالباني اقول هذا لاخواننا من السلفيين تعلموا يقراوا بس مش يسبوا بس صححه الالباني في صحيح ابي داود مطبوع في الخليج العربي قال المقدام انشدك بالله او انشدك الله يا معاويه سالتك بالله اما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ينهى عن لبس الذهب والحرير وعن جلود السباع والركوب عليها قال له اللهم بلى سمعته قال فاني اشهد الله اني رايت هذا كله في بيتك تلبس الحرير ما شاء الله انت ورجالك وخدمك الرجال الذكور والذهب وتجلس على جنود السباع تحدون الله ورسوله في شرعه شكل وضع فاقع قال له يا معاويه أنا قال له انا اشهد عليك بالله اني هذا شكتم عليه كله في بيتك في قصرك القصر العظيم قصر الخضراء الذي استثار حميه ابي ذر قال له يا معاويه من اين لك هذا ملايين هذا الناس مشك تاكل بقطعه بايديه وانتم بس تطبيق الشريعه ان بنيته من مالك فهو اسراف الله ويحب المسرفين وان بنيته من اموال المسلمين فهي خيانه ولعنه الله على الخائنين قال ايه حيجنن هذا الاسم اسمه ابو ذر بعد سيدنا عثمان قال له هذا جنن خذوا عندك اخذوه قال له ابو ذر احسن شيء اروح في الربع ده. في الصحراء ضل غلمت متو قال له خلاص بروح انت اميري واستجاب العثمان يروح مسكين منفيا عاش وحده ومات وحده يقول عليه السلام ويبعث يوم القيامة أبو ذر امه وحده لأنه كان قوالا بالحق لا بجامل لا معاويه كما نجامل نحن مشايخ اليوم بنافق التاريخ أبو ذر لا ينافق قال له أنت يا خائن يا مسرف واحد منهن وطبعا واضح هذه كانت خيخانة من وين الاموال من وين جابها حبيبي هذا مجرد والي كان عنده مرتب وبعدين ما شاء الله انبعق في الدنيا سوف نرى من وين جابها الان سوف ترون آه. على ألف مورخي بني أمية ابن عساكر وابن كثير مش هتحدث عن طبري مش من أولياء بني أمية الطبري أبو جعفر ابن جرير لكن الأمويين مثل ابن كثير وابن عساكر رضي الله عنهما حنشوف من أين أتى معاوية بهذه الأموال الطائلة الملايين المملينه فقال معاوية المقدام قد علمت اني لا أنجو منك اليوم قال له بعرف كما اللي تنكد عليه وتحكي الحق قال له بعرف بعدين معاوية كان يستحل الربا الذي حرمه رسول الله ربا الفضل آه؟ يبيع الذهب بالذهب الفضل بالفضه دد دد دد بغير الشروط وحرمه الصحابه كان يستحل ويأخذ به عادي وفي صحيح مسلم ان عبادة ابن الصامت نازعه في هذا وهجره وخاصمه كيف قال له تستحل الربا معاويه قال له ايش بتسوين انت قاعد هذا قال له هيك الربح نربح وفي محمد حرمه انا بستحل ما عندي مشكله وانكر الحديث ومش عباده عشرات الصحابه يرون هذا الحديث على رسول الله قال ما هذا لا سمعنا به ولا ايه نعرفه بكل بساطه ها؟ لذلك نقل الامام عبد الله بن وهب الامام الملك الجليل عن شيخه او استاذ الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنه وارضى الإمام مالك الامام مالك تحدث عن الارض التي يفعل فيها السوء والعياذ بالله المحرمات ويجاهر فيها بفعل محرم انها تترك وتعتزل ويتنحى عنها هاجر قال ابن وهب واستدل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه بصنيع أب الدرداء لما هجر بلاد معاوية حين عمل بالربا مالك يعرف هذا الأم الأمة. الأمة تعرف هذا مش فقط اليوم مسلم بصحيح هي. قبل مسلم الإمام مالك يعرف هذا معاوية كان يتعامل بالربا لذلك الصحابة غضبوا جدا منهم عبادة بن الصامت وأب الدرداء قالوا لا لا لا, لا. لن أساكنك والله قال له يا معاوية لا أساكنك في أرض أبدا تخبر الربا قال له الربا قال له رسول الله عند الإمام أحمد وإسناده قابل للتحسين وبعضهم حسنه هو معاوية كان يتاجر بالخمور وأصنام الـ الهندوس والبوذيين قطارات قال لك قواف الكبيرة يتاجر يربح تاجر في الأصنام المحرمة وفي الخمور يعتقد أن عبادة أو أبد الدرداء حين رأى هذه الخمور جنة قال ليش هذا؟ قال له معاوية فأخذ سكينا فبقرها كلها في أرض الإسلام هذا في بلاد الإسلام طيب بلاش يقول الإمام الحافظ ابن كثير رضوان الله تعالى عليه في البداية والنهاية وكانت الدية دية المعاهد يقال معاهد ومعاهد دية المعاهد على زمن إيه الخلفاء الراشدين في الزمن كله قبل معاوية كانت على السواء مع دية المسلم قال ابن كثير ابن كثير مؤرخ أموي يحبني أمية جدا جدا وحاول أن يتمس لهم معذير ويدافع عنه. انتبهوا يعني غير متهم مش اتبرها انتبهوا يقول ابن كثير فجعلها معاوية على النصف من دية المسلم وأخذ النصف له ما تعجبوش اليوم حسن مبارك والقذافي والزل عابديين وبعدين البقية نفس الشيء من زمان معاوية فعل هذا في البداية بلاش؟ نأتي إلى ابن كثير كرة أخرى وابن عساكر وسائر المؤرخين معاوية يخالف الله ورسوله يخالف الله ورسوله في قسمه الغنائم غنائم الحرب القسمة معروفة قسمة التخميس أربعة أخماس للجند وخمس إيه يخمس مرة أخرى على ما في سورة الفرقان معروف هذا والأمة طبق واحد على هذه السنة والطريقة والخطة جاء معاوية وكسر هذه الخطة الإلهية المصطفوية ايش عمل؟ أمر بأن يستصفى له الذهب والفضة قبل ما توزع الغنائم وين في ذهب وفضه وأشياء كريمة تؤخذ. فجعلها لنفسه وبعدين قال وزعه خمس وعد الله أكبر يا أخي من أين لك هذا يا معاوية إيش التصرفات هذه علشان هيك كون الملايين ملايين عنده إيه هذا يقوله ابن كثير وابن عساكر مؤرخان ايها الإخوة من إيه أولياء بني أمية يستخلص يعني يستصف يعني يستخلص طلع كل قطعة ذهب فضة هذه تجعل ايه؟ في حصة معاوية هيك سنة معاوية أموية خلافا لما سن الله ورسوله والراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أكثر من هيك وأسوأ من هيك وهذا أغضب الصحابة جدا في واحد مجرم اسمه زياد ابن أبيه أنا أقول لعنة الله عليه. لعنة الله على زياد وعلى ابن زياد قتلت المؤمنين والصلحاء ابنه هو الذي في وقته قتل إياه الحسين أبو عبد الله أما هو فالآن ياتيكم طرف منه وإسمه زياد ابن أبي وكان يسمى أيضا زياد ابن سمية لأنه أم سمية بس مين أبوه الله أعلم فجاء أبو بشهود كالثة هذا أخضر الصحابة جدا والتابعين جاء بشهود يشهدون أن أبو سفيان زنى بسمية يشهد على أبيه بالزنا طبعا من الواضح المقارنة أبو سفيان زنى بها هذا لكن تشهد على أبيك والرجل ميت وأسلم لماذا؟ طيب زنا يا سيدي فقال لك بصير زياد ابن أبي سفيان؟ لا ما بصيرش، لأن الأمة مجمعة على أن الولد للفراش أي الشرعي. إذا في عهد شرعي تخلقت نطفة تكون إيه؟ فعلا لصاحب الفراش ولعاهر الحجر وهذا حديث صحيح. الأمة أجمعت على حكمه. الزاني ما عر ولد بالحجر يرجم. ما أروه؟ فجاء معي وقال لا هذا الزياد ابن أبي سفيان وهو أخي غاضبة لأمة جدا إيش اللعب بالدين هذا تستلحق زياداً ضد شرع الله يا أخي لا يجوز وكانت أم المؤمنين أخت معاوية أم حبيبة رضو الله تعالى عليها زوجة الرسول أه لا تعتد به أخاً قال مش أخي بل كلام فارغ شو هذا ابن زنا هذا حتى لو أبوه إيه زنة فأمه بس ابن زنا هذا النبي قال إيه والآهي الحجر ما في نسب ما في نسب يثبته الزنا والعياذ بالله كأنك بتساعد الناس على الزنا معناها يثبت الناس على الأقل لا ما في ناس بيثبته الزنا وكانت تحتجب منه تحتجب يقول لها بش أخوي هذا بس معاوجة عليه أخه عرفوا لماذا؟ لأنه وطّد له الأمور بهدلوا الدنيا تبح الأمة من أجل ملك معاوية هذا الزياد كان ويعا على البصرة والبصرة كانت هواها إيش أموي طبعا وكان فيها فساد رهيب والكوفة هواها إيش علوي شيعي فجمع له الكوفة قال له خذ الكوفه كمان معك اخذها طلع على المنبر اول يوم ايها الناس فقاموا الناس مشيعت علي بلا ناس بكذا حسبوه بالحجارة بس قلت له بس ابن علي اول ما تكلموا سبون عليا اي كذا وكذا فحسبوه بالحجاره فامر حرسه ان يسدوا ابواب المسجد وقبض عليهم قيل كانوا بين الثلاثين والثمانين وال80 ايش ثلاثه واربعه وقطعت ايديهم مباشرة لا في محكمة ولا قضاء ولا محامة ولا استئناف أمر إداري من حاكم ظالم اقطعوا أيديهم يا أخي كيف عرفت وإن الشهود ولا الزبدة ممكن بعضه مظليم ممكن اثنين ثلاثين وحتى وإن حصبوك تقطع أيديهم أين هذا في شرع الله يا أخي وهذا الأمر لم يحر الشعر في جيف المعاوية عادي قال ما في مشكلة مرة المرات هذا اللعين هذا زياد ابن, ابن أبيه ابن سمية يسب عيه على المنبر وأخر الخطبة أخر أخر أخر حيدخل وقت العصر. فقام له حجر ابن عدي هذا اسمه راهب أصحاب محمد صحابي الراهب أصحاب محمد من خيرة الصحابة الأجلاء العباد الأتقياء العرفاء وحصبه بالحجارة وقالوا الوقت لا ينتظرك وبتسب عليه كمان كذا خلاص أخذ هو جماعة إثنى عشر مع إثنى عشر من أصحابه وحملوا إلى المعاوية ودت الأمة تسمع حجر حجر وكتبت عائشة أم المؤمنين رضا الله عليها كتبت المعاوية أنه لا خل عن حجر وأصحاب حجر إياك انتبه هذا حجر شان عظيم كان أحبوب عند الناس مؤمن تقي عالم عابد قارئ مع... لم يأبه بها وجابوا بقع جماعته وقال للجلدين وقال له إيش رسالتي فقالوا له نحن أمرنا أن نخيرك إن سببت عليا ولعنته وتبرأت من سرحناك وإلا قتلناك فقال هو أصحابه لسنا بفاعلي ذلك حاشا لله نسب عليا ونخش في جنة بعد ما بدنا من عندهم رخصة شرعية مكره وقلب مضمئن بالإيمان يعني لكن لا وقال حجر ما كنت لأقول ما يسخط الرب تعالى الله يسخط على من يسب عليا لا عليا قال الإمام الزهد الورع اللي عاشوا مات زهدا ورعا من أجل بني أمية إلا أكلوا وذبحوها قال لا لا أفعل فقتلوا قاتل سبعة منهم ومنهم حجر قال حجر لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا عني دما فإني أبعث يوم القيامة مخاصما لمعهولة خلوني كما نهيك الخاص معهول عند رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم عظيم مهيب أيها الإخوة وخلى واحد منهم عبد الرحمن بن حسان وأرسله إلى زياد وقال له اقتله شر قتله فدفنه حيا فالؤمية ما شاء الله عليهم فالؤمية رضي الله عنهم وأرضرهم فتحوا الفتوحات وكذا لسه لا نحن في البداية الأسف الشديد لم نقل شيئا والتقت عائشة مرة بمعاوية قالت له ما فعلت بحجر يا معاوية أما خشيت الله في حجر ابن عدي تقتله فقال هدعيني يا أماه أختصم أنا وحجر عند رب العالمين فقال واليه زياد الحارثي كان واليا لمعاوية على خراسان حين سمع كلام عائشة قال اللهم إن كان لزياد عندك خير فاخبضه وعجل معاوية يبعث صحابيا وهذا صحابي طبعا والذي قتل عمار بن ياسر مين هو صحابي انتبعوا تقولي الصحابة صحابة كلهم معظمون مقدسون لا يا أخي الذي قتل عمار ابن ياسر صحابي اسمه أبو الغادي الجهني هذا كان يتحرج أن يشرب الماء في إناء مفضت بالفضة قال يعني وارع ما شاء الله وجاء وقتل عمارا والنبي قال تقتله الفئة الباغية وصحع الرسول الله رواه الطبراني وغيره وصححه الشيخ الألباني في الجامعة الصغير في صحيح الجامعة الصغير عودوا إليه النبي قال قاتل عمار وسالبه في النار طبعا عمار داعي الجنة وأعداؤه دعاء إلى جهنم النبي قال أبو الغاديه قتله الصحابي هذا قتل عمارا وكان بعد ذلك إذا استأذن على معاوية ورجل بن أمية يقول أبو الغاد قاتل عمار أهلا وسهلا تفضل شوف العجاء في تاريخك يستأذن يذكر مماته يذكر فضيلته الأئمة العظماء أبو الغاد يقاتل عمار طيب يا سيدي خلي بن أمية أعطوك شوية فلوس أعطوك فلوس رحت أنت وياهم لكن النبي قال قاتل عمار وسالبه في النار كلاهما في النار يا أبو الغادية ومعاوية أبعد صحابيا آخر ما شاء الله اسمه بُصْرِ ابن أبي أرطَع يبعثه ليستخلص له الحجاز من الإمام علي وولاته واليمن وكانت أيضا في ولاية إيش الإمام علي فيأتي إلى اليمن ويبحث عن والي علي على اليمن وهو عبيد الله بن عباس ليس ثمت مش موجود خائف الرجل آه جنده قلة فيأتي إلى بيته فيجد ولدين له صغيرين واحد خمس سنين وواحد ست سنين وشويه فيذبحهما الصحابي بصر بالسكين أمام أمهما هذا القذافي قرافرة القذافي مش أول واحد هذا آخر واحد الآن موجود. وليس الآخر من المتأخرين والعزب الله لكن الأول هيو معاوية جماعة معاوية يذبح الطفلين أمام أمهما يقول كل المؤرخين ابن كثير والطبري وابن الأثير قال فذهب عقلها وظلت مجنونة معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبعد ذلك لا يكتفي بهذا يبعثه معاوية إلى همدان انهب إلى همدان بلدة مشهورة جدا. اذهب اليها وكانت ايضا تحت ولايه ايها الامام علي لو ما كله كان علي استخلصها لي تعرفون ماذا فعل بعد ان وضع السيف في الناس وفعل ما فعل سب المسلمات قال الامام ابن عبد البر في الاستيعاب قال وكانت اول مرة في تاريخ الاسلام يسبي فيها المسلمون المسلمات وكانت تباع على حسب ضخامة عظم ايسا يكشف عنها عن حرة والله الشيء اللي يصدق وخصون بالله قلت لكم حين تقرؤون والله تجنون اقرأوا وتعلموا اقرأوا الأحاديث والتواريخ مش بس التواريخ ولكي ضعيف اقرأ أحديث الصحيحه كتب الصحاة والأحديث الصحيحة لكي تعلم تاريخك لكي ترى من اين بدأت المشكلة لكي نحاول أن نتخفف من هذه العقلية المجرثمة المسممة عقلية تقديس المدنسين مش المقدسين ونبدأ ننتقد بحريه نتكلم بحرية ويبدأ يتمحض لان الكتاب والسنه ليس للاشخاص ليس لفلان وعلان انا اقول لك من يتسع ضميره ومن يتسع عقله الصغير ان يوالي معاويه وامثال معاويه من ظلمه بني اميه وظلمه بني العباس وغيرهم اقسم بالله هو الذي يتسع ضميره وينداه عقله لوالي مبارك وقد لافه امثال هؤلاء نفس الشيء نفس المنطقه يقول لك ليه يا اخي هذا والي عليك ان تطيعه رئيس هذا من لكن الله امره لا بد ان نطيعه واطعوا الله واول امري منكم لكن من كفر بكل هذا الظلم تعرفون ماذا فعل يزيد بعدين ابن معاوية وماذا فعل عبد الملك وماذا فعل مروان أبوهم وجدهم ماذا فعل كل هؤلاء في يوم الأيام وقف عمر بن عبد العزيز قدس الله سر رضوان الله عليه هذا صالح بني أمية يمكن وحيد مع معاوية الثاني ابن يزيد رضي الله تعالى عنه أيضا الذي استقال وقف مرة في زمن وليد عبد الملك وصرخ جن الرجل جن كما قلت لكم قال الله أكبر الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقر بن شريك بمصر وعثمان ابن حيان بالمدينة، وخالد بن عبد الله القصري بمكة، قد عذق، قد عمّ ظلم، اللهم فارح الناس. إيش هذا ما حدث؟ إيش بيصير هذا؟ ناس قتلوا مجرمهم مثل قذافيل اليوم. الحجاج بن يوسف، ماذا حدث عن حجاج؟ هذا بعد عن مات لعنوا الله عليه أنا لعنوه، لعنوا الله عليه. طبعا اليوم من نا بسمو حلف سلفيين. ألفين كتاب بطل الإسلام الحجاج ابن يوسف رضي الله عنه الذي حدث واحدة نفس الشيء نفس هذا الجنون نفس هذه الميكروب الجثوم اللعين الحجاج وجدوا في سجنه أيها الإخوة مئة وعشرة آفا ثمانين ألفا جثث متعفنة ماتوا بغير محاكمات ثمانين ألف يعني القذاف رحمه أزل عبدية ما في العدد هذا المستحيل والحجاج قتل في حياته بغير محاكمات مئة وعشرة آلاف ظلما الحجاج قال عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن مسعود عارفين ابن مسعود الصحابي الجليل النبي قال خذ القران عن أب عن ابن امي عبد قال عبد الله ابن مسعود راس المنافقين اخ ما ادركتوش حيا لانه ما في زمن عثمان قال لو ادركته حيا لاسقيه الارض من دمه لعنه الله عليك يا حجاج لعنه الله عليك وعلى من ولاك تسوق صحاب رسول الله ومشيكم بس النبي يقول القرآن عن ابن عبد ابن مسعود رباني لهمة والحجاج يقول ألا لا يقرأن أحد أي القرآن بقراءة أو قال بحرف ابن أم عبد ولا أحكنه من المصحف ولو بضلع خنزير هذا الحجاج هذا بطل الإسلام هذا بطل الامويين المجرم القاتل هذا آخر انس ابن مالك وسهل ابن سعد الساعدي الصحبيين الجليلين ما حبوش نافقه بحبوش يسكن على كل شيء فختمهما في رقبتيهما. ختم نظر متمردين زي الحيوانات يعني تخيل أنس بن مالك صحاب الجليل ختم في رقبته نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن ما أحيانا على الحق ومشايع في أهله وأعوانه وزمرته والبراءه من الظلم والطغيان وشيعته اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا ميتًا إلا رحمته ولا مريضًا إلا شفيته ولا غائبًا إلا أردته ولا أسيرًا إلا سرحته وأطل ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالطغاة والمجرمين أجمعين اللهم عليك بالقذافي طاغية ليبيا ومن مالأه وعاونه وشايعه أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فكفنا اللهم شرورهم بقدرتك وجبروتك يا قوي يا ذا الجبروت والعزة التي لا تضام يا رب العالمين اللهم ابرم لهذه الامه المرحومه المحمدية امر رشد تعز فيه اولياءك وتذل فيه انوف أعداءك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وتناهى فيه عن المنكر وتامن فيه سبل المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوهم من أبطال يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله